كذا إن كانت كلها عروضا فإن الحول لا ينقطع وإن كانت كلها سائمة فإن الحول لا ينقطع وإن أبدل سائمة بعروض أو عروضا بسائمة انقطع الحول تمام طيب إذا أبدل ذهبا بفضة نعم. نعم. هل انقطر الحول او لا عنده نصاب من الذهب ابدله في نصاب من الفضة في اثناء الحول انقطر الحول لماذا لانه ابدله بغير بغير الجنس نعم هذا قوله الصحيح والمذهب يرون أن الذهب وفضل جنس واحد وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب ويبنى أحدهما على الآخر في الحوم والصحيح أنهما جنسان ومختلفان لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحوم هذا والصحيح طيب رجل عنده يا عبد الرحمن نصاب من الغنب نصاب الغنم فلما قارب الحول خاف أن تلزمه شاته فذهب فأبدلها بنصاب من الغنم عروضا هل تسقط الزكاة أو لا فهمت السؤال أنت فهمت السؤال عنده أربعون شاتم من الغنم سائمة وعند قرب انقضاء الحول أبدلها بأربعين من الغنم عروضا لألا تلزمه الشاتم يعني لا ينقطع الحول لماذا؟ لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يفيح وهذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكب مرتكبة اللهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيار طيب رجل عنده نصاب من الفضة يا علي عنده نصاب من الفضة وفي أثناء الحول اشترى عروضا بالتجارة هل انقضع الحول أولا عنده دراهم فضة نصاب في أثناء الحول اشترى عروضا يعني تجارة تجارة. هل ينقطع الحول او لا ينقطع لماذا ها الا فالحكم مبني على غير اساس كيف؟ ابد نريد المعنى عبك ماشي لأنه أبدله بغير جينسين ها هكذا تقول طيب ماذا تقولون في حكمه وتعليمه عند الله خطأ ايش السواق عندنا قول عن قول انه ينقطع الحول لأنه باعه بغير جنسه قولنا الثاني لا ينقطع الحول لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في عينه فكأنه أبدل دراهم بدراهم والصحيح الثاني صحيح الثاني فعندنا الدراء الذهب والفضة والعروض تعتبر كشيء واحد خصوصا العروض أما الذهب والفضه فقد عرفتم من الصواب انهما جنسان مختلفان لكن إذا قصد بهما التجارة صار كالجنس الواحد وفراسه ان عروض التجاره انتبهوا لها تجب الزكاه في قيمتها تجب الزكاه في قيمتها فلا ينقطع الحول اذا ابدل دراهم بعروض تجاره او دنانير بعروض تجاره طيب انتهى البحث ونبدأ لابن جنس بن عالة. قال المالية رحمه الله وتجب الزكاة في عين الماء ولها تعلق بالذمة اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة او الزكاة واجبة في عين الماء فقال بعض العلماء انها واجبة في الذمة ولا علاقة لا في المال إطلاقا بتليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ولو تلف وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال لقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعادل حين بعثه إلى جمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم في أموالهم فالزكاة واجبة في عين المال وكل القولين يرج عليه إشكال لأنها إذا, لأنها إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت فيه الزكاة أن يتصرف فيه وهذا لا شك أنه خلاف الواقع وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة وإذا قلنا أنها بالذمة وأنها واجبة حتى ولو تلف المال بعد وجوب الزكاة لغير التعدن والتفليط ففيها أيضا نظر فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذنة فالإنسان في ذنة مطالب بها وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب الزكاة لولا المال ما وجبت الزكاة فهي واجبة في عين المال إلا أنه يستثن من ذلك مسألة واحدة وهي العروض فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئ بل يجب أن يخرجها من, من القيم فصاحب الدكان مثلا إذا تم الحول وقال أن عندي سكر وعندي شاهي وعندي سأخرج زكاة السكر من السكر والشاه من الشاه والثياب من الثياب فنق... فإننا نقول لا يجب أن تخرج من القيم قدر قيمة هذه الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها لأن ذلك أنفع للفقراء ولأن ما لك لم يثبت من أول السنه إلى آخرها على هذا ربما تغير بدل السكة تأتي برز دبر بغير ذلك بخلاف السائمة فإن السائمة تبقى من أول الحول إلى آخر وتخرج من عينها وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح وعلى هذا فيستثنى من قوله تجب في عين المال يستثنى ذلك عروض التجارة فإن الزكاة تجد في قيمته لا في عينه ولها تعلق في طيب إذن يجوز لمن وجب عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة لأن, لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقاً تاماً من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب الزكاة فيه كالمرهوم بل لها تعلق بالذمة ولا يشترط في وجوبها إمكانوا العداء نعم ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء يعني لا يشترض لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائه ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن يؤدي منه وفي ذمة المدينة وتجب في المال الضائع إذا وجده وتجب في المال المجهود إذا أقر به الممكن وهكذا فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء حتى يتمكن من الأداء ولا بقاء المال يعني ولا ولا يعتبر في في وجوبها بقاء المال يعني إذا وجبت وتم الحول فإنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه أن نؤدي الزكاة سواء فرط أم لم يفرط لأنها وجبت وصارت دينا في, في, في ذمتي فيلزمه الإخراج فعليه لو أن صاحب دكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه وقدره وإذا زكاته تبلغ عشرة ريال ثم قدر على هذا الدكان واحترق ولم يبقى منه ما يساوي درهما واحد فهل يضمن الزكاة وهي مئة ألف ريال أو وهي كم؟ عشرة ريال أو لا يضمن على, الم... على كلام المؤلف يضمن يضمن لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن وإن لم يتعدى أو يفرط فلا ضمن لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده والأمين إذا لم يتعد أو يفرط فلا ضمان عليه أرأيتم لو أن فقيرا وضع عند هذا الشخص دراهم له داخل في ملك ثم ثلفت عند المودع بلا تعد ولا تبريض فهل يلزمه أن يضمن للفقير لا فالزكار من باب أولى مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكرة فكيف نضمنه وهو لم يتعدى ولم يفرق فإن تعدى أو فرط إن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه هلاك فهذا فجل يضمن إذا تلف المال بعد وجوب الزكاة يضمن الزكاة وكذلك الأفرق فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة أما إذا لم يتعدى ولم يفرق وكان الرجل مستعدا للإخراج في وقت الاخراج لكن جاءه أمر أهلك ماله يجون أن يتعدى أو يفرط فكيف نضم منه فالصواب أنه يشترط لأجوبها بقاء المال إلا أن إيش إلا أن يتعدى أو يفرط فإن تعدى أو يفرط فعليه الضمان ثم قال المؤلف وَالزَّكَاةُ كَالْدَيْنِ فِي التَّرِكَةِ يعني إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة كالدين لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة فإذا قدرنا أن رجلا لزمه عشرة آلاف ثم تلف مال إلا عشرة آلاف ومات وخلف عشرة ألاف فقط فإلينا تصرف هذه العشرة تصرف الزكاة ولا, ولا شيء للوركة ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أقضوا الله فالله أحق بالوفاء أقضوا الله فالله أحق بالوفاء على هذا تكون الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فإننا نخرجها من, زكاة من تركته وتجزئ عنه وتبرأ ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول بهذه السنة التي هي آخر سنواته بالدنيا ثم مات فور تمام الحول فهنا نخرج الزكاة من ماله وتبرع بها ذمته أما إذا كان الرجل قد تعمد ترك إخراج الزكاة وقال الزكاة يعني متى سهر الله أخجتها وما أشف ذلك المهم منعها بخلا ثم مات فهلت اخرج من تركته وتبرأ بها ذمته يقول شيخ ابن قيم رحمه الله انها لا تبرأ بها لا تبرأ منها ذمته ولو اخرجها من من تركته لان الرجل مصر على عدم الاخراج فكيف ينفعه عمل غيره وقال إن نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الشرع تدل على هذا وما قاله رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عن ذمته ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مصرا حال حياته على عدم الإخراج ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر فإن غلبنا جانب العبادة قلنا لا نخرجها من المال لأنها عبادة لا تنفع صاحبها وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا نخرجها نؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها وهذا أحوض أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها ولكنها لا تنفع عند الله لأن الرجل مصر على عدم إخراجه واضح الآن طيب إذا مات الإنسان وعليه زكاة فالزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة ثانيا هل هذا في حق من تركها بخلا حتى مات أو من كان يقول كل يوم أخرجها ولكن عاجله الأجل المذهب العموم والصحيح الثاني وأن من كان منعها بخلا فإنها لا تبرغ ذمته ولو أخرجها الورثة من بعده لأن الرجل المصمم على عدم إخراج الزكاة فكيف ينفعه عمل غيره لكن بالنسبة لحق أهل الزكاة ينبغي أن تخرج لسبق حقهم على حق الورثة ولأن حقهم حق آدمي فلا ينبغي أن يسقط نسقطه بظن من عليه الحق يعني المزكي الذي منع الزكاة هو الظالم فكيف نسقطه عنه والغرض أن يقول لهم إن حقكم لا يرد إلا بعد إخراج الواجب السابق والزكاة سابقة على حقكم ثم قال المؤلف رحمه الله طيب قوله الزكاة كدين فالتركة لو اجتمع دين وزكاة أيهما يقدم طيب الآن اختلفتم على قولين أحدهما أن يقدم الدين والثاني يقدم يقدم الزكاة مثاله رجل خلف مئة ريال وعليه زكاة مئة ريال وعليه دين لآدم مئة ريال فهل نقدم حق الآدم أو الذي له الدين أو نقدم الزكاة قولا هي قول ثالث نعم على كل هذا الآدمي رجعت عن قولك طيب يقول بعض العلماء يقدم دين الآدم لأنه مبيون على المشاهة ولأن الآدم محتاج لدفع حقه إليه في الدنيا أما حق الله فالله غني عنه وهو مبيع وحقه سبحانه وتعالى مبيع على المسامح وقال بعض العلماء يقدم حق الله لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء وقال بعض العلماء وهو المذهب إنه ما يتحصى فإذا كان عليه دين مئة وزكاة مئة ولم يخلف إلا فللزكاة خمسون وللدين خمسون وهذا أصح أنهما يتحصان ويجاب عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول عليه صلى الله لم يحكم بدينين أحدهما للآدم والثاني لله فقال إن الله حق وإنما أراد القياس لأنه سأل أرأيث لو كان على أمك دين أكنت قاضية قال نعم قال نعم قال الله فالله أحقه بلا وفا فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدم فدين الله من باب أولى وهذا القول بالتحاصف هو الراجع ثم قال باب زكاة بهيمة الأنعام باب زكاة بهيمة الأنعام بدأ بها اقتداءا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر وبيعا فيه الصدقات فقد قدم فهيمة الأنعام على الخارج من الأرض وعلى الذهب وعلى الفضة وأظن أن وقت الأسلح حضر الآن نخلي الترسقال نعم إيش؟ السؤال يقول لو سرق من شخص مئة والف ريال وبقيت حول عشر سنوات ثم استردها فهل يزكي كل ما مضى او يزكي سنة واحدة او يستأنف حوله ما تقولون؟ زكي هذا قول نعم يا جديد هذا قول ثاني قيلت يزكي كل العشرة وهو المذهب يزكي عشر سنوات كلها طيب لو قلنا هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها او لا ان كان قادرا فعليه الزكاة من حين قدرته وان كان عاجزا فالصحيح انه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشق كالدين نعم لوذ اا يمذكي طقم وامات هللو يا عمر ما كان ايتين ما اتخذت على اكيد متضيه هل لو كان انا عنده مال فقد هل هم ياخذون الزكاه في امواله اصلا ما قلنا متى ينفع لو اخرجوها من مال لو كان عنده مال واخرجها من المال لم دفع عند الله يعني يعتبر مانع للزكاه عاقب عقوبه المانع من الزكاه يعني يحمى عليه من جهنم من مقامه واكوى به جبينه وجنب ظهره نعم ما له غيرها لا لان لان الزكاه تشاركه. كما لو كان الدين بين رجلين نعم حكم الشرط في حقه على الذكاء ايش؟ المسيه المسيه الشرط في حقه رمضان شرط يقول اذا كان عليم يز زكاه فهل يشترط ان يوصي بها او لا يشترط متى علمنا ان عليه زكاه فانه لا يشترط ان نعم ما ودي ما ذاك هذه نفس الشيء لان لما سرق سرق صادك المعدوم في هذه الحاله كيف هذا قد وجبت الزكاة في حال الموت قد وجبت الزكاة والدين واجب أيضا لكن في حال الحياة لم, لم تجب الزكاة على المذهل أصلا أصلا لم تجب الزكاة على المذهل لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع الوجب في الزكاة على الراجح أنه لا يمنع نقول له أدى الزكاة ونعطيه لأنه في حال حياة نعطيه لقضاء الدين من الغارمين لكن بعد الموت ما نعطيه نعم يا أحمد نعم لأن مثل ما قلنا في مسابة أولاً العرور التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير والشيء الثاني عروض التجارة في الغالب تتبدل بمعنى أن هذا العين لم تأتي عليها سنة فكانك يمكنك في أول السنة قد ملكت عيناً أنفل الفقرة من هذه العين والشيء الثالث انه أن الزكاة في, في عروض التجارة تجي في القيمة من هي تجي كانت القيمة هي محل الوجوه فلتكون هي محل الإعطاء لأصل عروض التجارة ما فيها دليل يعني مثل الدليل على الذهب والفضة ولهذا كانت فيها خلاف الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة بعروض التجارة وغيرهم أيضا من بعض العلم حتى أن باطل فقهة فقهة الحنابلة يملون إلى هذا الشيء لكنه قول ضعيف لا شك فيه إذا قلنا لا تجي في عرض تجارة ما نقول تجارة أنا ما علم شيء إلا من عنده درار نعم سليم إيه. نعم الفرق أن الزكاة عبادة إنما وجد في أمر الله والدين إنما وجب للآدمي فهو حق آدمي محب. لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق ولا أن ينذر الصدقة بالمال حتى يم فيه دين نعم إذا كان الإنسان يهروف تجارة وقال فيه للحاول يدخل مع الخير إلى التجارة أن يكون الشيء في التجارة يتحول وما يتحول الشخص لا الشريك يكون حوله من هين ملكة للأم ال... إما يضر والشريك هذا مثله نصف أعطاني نصف يكون النصف هو إذا حال عليه الحظ إلا إذا كان هذا المشارك من أصل عنده وغلق تجارة ويعمل حق كل الله وقال الله تعالى خذ من أمواله وهذا مال وإذا كان أصحاب المواشئ الذين يكدون عليها ليلة ونهارا يعني يرعونها ليلة ونهارا يجب عليهم فهذا مثل إحنا ما ظلمنا شيء أجب الله عليهم ما هي الزكاة في الشرء هي مال المخصوص يخرج في وقت مخصوص ما ما في تعريف أدق من هذا طيب هل مرتبة الزكاة في الإسلام يحيى هي الرقم الثالث من طيب هل أحد مخالف في وجوبها نعم وجوبها بإجماء النسلمين لكن خالفه في بعض الأشياء هل تجب أو طيب للزكاة شروط أي لوجوب الزكاة شروط كم خمسة كيف الحرية والإسلام ومضي الحول واستقراره يعني استقرار الحول نعم حسن ومضي الحول ما ضد الإسلام يا نعم الكافر لا تجب عليها زكاة فإن أسلم قضى ما مضى كيف تقول الانسان؟ طاقه هل السؤال هل تجب الزكاه على الكافر؟ لا تجب هل يعاقب عليها؟ ما ادري ما والله ما انا سالا قانون مساله مساله في الصفاق كانوا لما كانوا بوساب يوم لما كانوا في السكن وكنا نتصور مع خالد تمام. إذن ما الفائدة من قولنا إنها لا تجب عليه خالد زيني نعم ولا نأمره بقضائها إذا أسلم تمام. ما هو الدليل على أنه لا يطلب بها إذا أسلم لو سمحت انا الدليل غير وبالتالي. ما هو الدليل على انه لا يطالب بالهداسه؟ خليل لا لا لا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسلا طيب الله زكي حرية ما ضد الحرية تجب الزكاة في شروط خمسة منها الحرية فما ضد الحرية الرق لماذا لا تجب على الرقيق دانة تجب المالك والرقيق لا يملك طيب كيف لا يملك ورق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من باع عبدا له مال الدليل له مال حديث له مال نعم تملك تملك نعم اذا الاضافه هنا اضافه اختصاص لملك كما تقول زمام الناقه نعم راحل بعيد وما اشبه طيب ملك نصاب عبد الله أو يا بديه صار هو يعمل لك بعد او, بعض أو يملك بعض طيب ما هو الدليل على اشتراط كل النصار؟ نعم لان إذا قلنا لان فهو تعريف نعم المطلوبة يا أخوان نأدريها على اشتراط ملك النصال وأنه لا بد أن نكون عند النساء النصال قلت أن أنت عند الله إثناء عشر ما هو إيش في التلال أنا أساس لا هذا, هذا نعم قل أنت لا أما وليس في المال لزكاة حتى يبلغ نصابه فهذا من كيس لا منظر حتى يكون لك عشرون دينار طيب على كل حال هو أشعر ليس فيما دون خمسة أوسق صدق ولا فيما دون خمس أواق صدق ولا فيما دون خمس دود صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه في عديد واحد لما يدع على أنه لابد من ملك النصاب وعلّلوا ذلك أيضاً علّلوا بعلّة قالوا لأنّ دون ذلك لا يحتمل المواساة الذي عنده دون النصاب لا يحتمل ماله المواساة طيب قال المؤلف واستقراره استقرار الملك أحمد نعم ما لا يريد باستقراره نعم ما ضده أحسن يعرف الأجوي ضده ما ضده مثل ويكون ملك لسيد طيب وغير لا شاء إذا تم... تمت المدة فهو مستقل حال المضارب. حال المضارب. يعني حصة المضارب, حصة المضارب من الربح حصة المضارب من الربح ليس فيها زكاة لأنها وقاية لرأس المه هذه المسألة وللأ أعطيت شخصا مئة على أن يتجر بها فرابحت مئة الألف رابحت عشر لنسبها وللمضارب العامل نسبها خمسة آلاف للمضارب ليس فيها زكاة لماذا لأنها عرض وقاية لرأس المال لو يخسر المال ما لم يكن له شيء وحصة رب المال من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لاصل مستقف طيب ما الذي يستثنى من اشتراط تمام الحق نعم <تصفيق> هذا واحد هذا تعلن والثاني والثالث ها؟ ربح التجارة تمام هذه ثلاثة الركاز اذا قلنا ان خمسه واجب في نعم ها العسل. نعم ها؟ المعدن الاجاره على رأي شيخ الاسلام الكرميه لان يرى من مجرد ما تقبض الاجاره تخرج زكاته لانها كالثمر مثال ربح التجارة ماهوش نعم مثال ربح التجارة الذي نمحه العليه الحول وأوجبنا فيه الزكاة لا يا نعم جري ينتم إذا اكتمع سنة الأول ولا الثاني سنة الأول يزكي خمسة مع أن الخمسة لم يتم منها إلا نصف سنة لكن هذا نعم لأنه رب تجار يتبع الأصل وهو مبني على قاعدة يثبت تبعا ما لا استقلال طيب نتاج السائلة مثاله ان لا تسعى نعم مثل يكون عنده 39 من الضاع جوه تمام 60 ضاع لا لان لان تساتهما ما ما تمت النصاب و... طيب هي 40 وولد عنده 40 شاته وقبل تمام الحول بشهر ها. طيب وردت كل واحده واحد صار عندهم 8 طيب ما هل تزيد الزكاه بهذا طيب لا بس ما نعم اللي وراك نعم قبل الحول بشهر ولدت كل واحدة نعم كل واحدة نعم يكون عنده مئة وستون يؤدي زكاةها شاتان يؤدي زكاة أحسنت. صحيح لا فيها لغة فيها لغة بالألف خلكها المتحدة طيب. هذا النتاج السائم طيب. وإنما لم يشتغط فيه لأنه قرب التجار ولأن الذين العمال الذين يبعثهم من صلى الله عليه وسلم ما هم يسألوا الناس يقول متى ولد ولدت البهائم التي عندك يقولون على سبيل العمال طيب رجل عنده له عند شخص عشرة آلاف وبقيت عند هذا الشخص عشر سنوات فهل يزكيها للسنوات أو لا نعم علامات من الكتاب نعم يزكيها للقبضان والرقب كل العشر سواء كان المدين مليا على كل إحوال أحسن طيب أشار الأخ محمد إلى خلاف في المسألة ما هو الخلاف نعم بندر يعني على من لا يستطيع إذا كان الدين على من لا يستطيع استفاءه منه نعم شرعا أو عادة وعرفا فإنه لا زكاة عليه لا زكاة عليه فيما مر طيب نحن ذكرنا إلا إذا كان الدين على شخص لا يمكن استفاؤه منه شرعا أو عادة وعرفا احتاجنا مثال في الشرع علي نعم شرعا بأن يكون معسر هذا لا أمكن استفاؤه لأن الله قال وإن كان ذو عسرة في الأمسر أو عادة معرفة موسى علي غني المماطل لا الغني المماطل وراه عصر الشرطة لا الفقير لا أسف ومنه شرعا لا يمكن استفاءه شرعا نعم نعم سلامه كدين على أبيه أو على وزير أو على أمير نعم أو ما أشفى ذلك المهم الذي لا يمكن استفاءه